الرحمان فاسأل به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن انا نسجد لما تأمرنا وذاذغم نفورا تبارك الذي جعل في سَمَاءَ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي دَعَا لِلَّيْلِ وَالنَّهَارِ خِلْفَتًى لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَإِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ مُرْجَاحِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا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 قُل لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا